موسوعه ا ل ع ذ ا ب بغتة وأنتم ل ا ت ش ع ر و ن أن ت ق و ل نفسي ا ح س ل ى م ا فردت ف ي ج ه قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ل ي ح ب ط ظ ن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد そういうふうに考えたらなあか in Thank d you. ق ا ل ا الحمد لله الذي صدقنا ب ي ن ه م ا ء ا ل ل ا ل ح م د